السلام الله عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين هذا السائل يقول هل يجوز الحج على الوالدين المسلمين المتوفيين وإن كان تاركين للصلاة من كان تاركا للصلاة فليس بمسلم كما قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر قل حديث في هذا المعنى كثير جدا ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة ليس بمسلم ليس من أهل الإسلام فما ينفع الحج عنه ولا الاعتمار ولا الصدقة نعم وهل يجوز أن تعطي المرأة دروسا أو الدروس للنسوة في المساجد المرأة لها أن تعلم النساء في بيتها أو من تلقاهن في المسجد ولكن في محيط النساء وبين النساء نصحا وتعليما وتوجيها ومن رأت من النساء تحتاج الى العلم والفائدة ولديها فائدة تفيدها ولو كان في المسجد أو في بيتها نعم هذا يقول أريد أن أتمتع فأجعل العمرة على والدي والحج لي فأين أحرم بالحج؟ وهل إذا حرمت بالعمرة هل إذا حرمت بالعمرة أم إذا دخلت إذا دخل يوم التروية يجوز أن تجعل العمرة عن النفس والحج عن الغير ولكن لا, لا ليس لك أن تعتمر عن والدك إلا إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك ففي هذه الحال لك أن تجعل عمرتك لوالدك وحج وحجك عن نفسك والعمرة تحرم بها من ذي الحليفة والحج تحرم به في اليوم الثامن من ذي الحجة في مكانك في مكة في بيتك لا تخرج إلى الحل ولا تذهب عند الكعبة وإنما في بيتك في مكة تلبس الاحرام تغتسل وتلبس الاحرام في اليوم الثامن من ذي الحجه وتلبي بالحج قائلا لبيك اللهم حجا سأل الله ليكم هذا السائل يقول هل وردت هل وردت صيغه رفع اليدين في يوم عرفه وما أفضل الدعاء في هذا اليوم رفع اليدين ثبتت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفه. بل هناك ستة مواضع في الحج يشرع فيها الدعاء مع رفع اليدين وهي عشية عرفة وفي المزدلفة المشعر الحرام وبعد رمي الجمرة الوسطى في أيام التشريق وبعد رمي جمرة أيضا بعد جمرة رمي الجمرة الصغرى والوسطى في أيام التشريق فهذان موضعان بعد الجمرة الصغرى تدعو وأيضا بعد الجمرة الوسطى تدعو وبعد جمرة العقبة ترمي وتمضي بدون دعاء فهذان موضعان والموضع الخامس والسادس فوق الصفة والمروه فهذه ستة مواضع في الحج يشرع فيها استقبال القبلة ومد اليدين بالدعاء وخير الدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام دعاء يوم عرفة وكان عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم واقفا على ناقته مادا يديه يدعو الله جل وعلا وسقط منه خطام الناقة فأبقى إحدى اليدين ممدودة وأنزل الأخرى يتناول بها خطام الناقه محافظا على مد اليدين لدعاء الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم العظيم ومن المور المؤسفة المؤلمه أن كثير من الناس في ذلك الموقف العظيم منشغلين بعضهم منشغل في الذهاب هنا وهناك وبعضهم منشغل بالحديث مع هذا وذاك وقليل الا من رحم الله من هو مستقبل القبلة ماد يديه يدعو الله عز وجل يساله تبارك وتعالى من خير الدنيا والآخرة بل بعضهم نسأل الله العافية شوهد على صعيد عرفه وقت دنو الله جل وعلا من العباد ومباهاته بهؤلاء العابدين الداعين شوهد من هو منشغل بشرب الدخان تجد في ذلك اليوم الناس تمد يديها تدعو الله وتناجيه وتلح عليه بالدعاء وهذا يرفع يده في هذا المؤذي الممرض الخبيث يلوذ فمه ويؤذي المسلمين وتجد الناس تمد يديها في الدعاء وتصلهم الرائحة الكريهة من هذا المدخن أحدهم يحدثني عن نفسه بحديث عجيب لطيف قال كنت واقفا يوم عرفة على صعيد عرفة عسية عرفة يقول وأنا مبتلى بالتدخين وكان عندي شره وإدمان للتدخين يقول فكنت في تلك الساعة أدخن يقول فجأة التفت إلى من حولي من الناس وإذا كل من حولي ماد يديه يدعو الله إلا أنا ماد يدي إلى الدخان ألوث به فمي وألوث به أجواء الداعين فعرفت أنني في حالة سيئة في هذا اليوم العظيم المبارك يقول فاعانني الله جل وعلا فأخرجت علبة الدخان من من, من, من محفظتي وأخذت السجارة التي فيما وضعتهما تحت قدمي ووقفت عليهما ومددت يدي ادعو الله عز وجل ومما دعوت الله به أن لا أعود إلى هذا الدخان في حياتي أبدا وكان يحدثني بهذه القصة بعد ثلاث سنوات ويقول كان هذا آخر عهدي به ولله الحمد هذا موقف عظيم يقبل الإنسان على الله بالصدق والدعاء وللحاء على الله ويترك الأشياء التي ضيع الناس في أوقاتها في مثل هذا اليوم من أمور ومعاصي بعض الناس تجده وهذه من الأمور المؤلمة مشغول وقت الحج وعشية عرفه مشغول ذهنه انشغال تام وين الأماكن المناسبة لأخذ الصورة التذكارية وين الأماكن المناسبة لاخذ الصور التذكارية ويبدأ يسأل الناس وين كذا وين كذا ويبحث عنها ثم يذهب ويلتقط صور تذكارية في عرفات ومزدلفة ويبحث عن الأماكن مسؤول ذهنه في التقاط الصور التذكارية ثم الصور التذكارية يذهب بها إلى الناس يريهم نفسه وهو في المشاعر هل أنت حججت للناس ولتري الناس أو حججت ليرضى عنك ربك لتعتق من النار لتغفر لك ذنوبك لتخرج من حجك كيوم ولدتك أمك علي، كان عليه الصلاة والسلام لما وصل الميقات ولبّى بالحج قال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة أي خالصا لوجهك فهذه أمور تتنافى مع الإخلاص الذي ينبغي أن يكون عليه الحاج نعم صلى الله عليكم. هذا يسأل عن هذا الدعاء مكتوب دعاء المظلوم قال بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا به في كل صباح لا يكن لاحد عليه سبيل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السمع العليم بسم الله, بسم الله على نفسي وديني بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله مما أخاف وأحذر, ربي وأحذر الله ربي ولا أشرك به شيئا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسمائك ولا إله غيرك اللهم إني أعوذ بك من شر كل جبار عنيد وشيطان مريد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أن آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما ثبت عنه دعوات وأذكار عظيمة مباركة تحقق هذه المقاصد التي أشير إليها في هذا السؤال وأعظم من ذلك وأجمع منه كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن من قال إذا أصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم لم يضره شيء حتى يمسي ف والأذكار الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام التي تقال في الصباح وكذلك التي تقال في المساء فيها الحفظ وفيها الكفاية وفيها الغنية والواجب على الإنسان أن يتعلم الصحيح الثابت ويشخل نفسه به نعم أحسن الله عليكم هذا يقول أحرم جماعة من الطائرة ولما وصلوا إلى جدة أرادوا الذهاب إلى المدينة فماذا عليهم؟ إذا كانوا دخلوا في النسك فهم يبقون على إحرامهم ليس له أن يتحلل طالما أنه دخل في النسك ليس له أن يتحلل من دخل محرما ولبى ليس له أن يتحلل ليس الخيار له في نزع الإحرام وعدم نزعه بل ليس له التحلل إلا بأن يتم النسك عمرة كان أو حجا أو أن يحصر ف... فيذبح شاتا للإحصار أو يكون اشترط ووجد مانعا وجد مانعا يمنعه من أداء عمرته وحجه في غير هذه الحالات الثلاث ليس له أن يتحلل من نسكه فلا بد أن يبقى على حرامه وهؤلاء الذين لبوا ب... ب... ب... بالحج أو لبوا بالعمرة ثم وصلوا إلى الميقات وقيل لهم أن الذهاب إلى المدينة ليس لهم أن يتحللوا بيضقوا على الاحرام إلى أن يؤدوا النسك. نعم. هذا يقول هل إذا طفت طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة ثم حلقت أتحلل تحلل أكبر أم لا بد من رمي الجمرة أولاً؟ عيد. هل إذا طفت طواف الإفاضة قبل رمي جمرة, جمرة العقبة ثم حلقت؟ أتحلل تحللا اكبر أكبر أم لا بد من رمي الجمرة أولا رمي جمرة العقبة الأولى بالحاج ان يكون هو أول أعماله في يوم النحر أول أعماله في يوم النحر الرمي يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ثم يلي الرمي النحر إن كان متمتعا أو قارنا يلي ذلك النحر نحر الهدي ثم يلي ذلك الحلق أو التقصير ثم يلي ذلك الطواف ثم يلي ذلك السعي في حق المتمتع وفي حق القارن والمفرد الذي لم يكن منه سعي مع طواف القدوم فهذه أعمال يوم النحر على الترتيب الذي وردت به السنة لكن إذا حصل الإنسان ظرف ما وقدم شيئا من هذه الأعمال على الآخر فقد قال عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج لكن ابتداء ينبغي الإنسان أن يجتهد في الاتيان بهذه الأعمال على السنة وعلى وفق ما ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه لكن لو حدث لظرف ما أو لسبب ما أن قدم شيئا من هذه الأعمال على الاخر فقد قال عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج وقول السائل هل بطوافه الافاضه يكون تحلل التحلل الأكبر أجاب أن التحلل الأكبر لا يكون إلا بأمور ثلاثة الطواف والسعي بعده والرمي رمي الجمرة والحلق أما إذا فعل واحدة أو اثنتين على خلاف بين أهل العلم في هذا، فإنه يكون بذلك تحلل التحلل الأصغر، ولا يكون متحللا التحلل الأكبر إلا بهذه الأمور مجتمعة. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ولحله قبل أن يطوف بالبيت. يعني أنه بعد أن يرمي و... ويحلق كانت تطيب قبل أن يطوب البيت فيذهب إلى البيت حلالا غير غير محرم يطوف طواف الإفاضة ب... ب... بثيابه ولكن هذا يسمى التحلل الأصغر وهذا التحلل أصغر يجوز له في المحرم كل المحظورات التي منع منها إلا النساء نعم هذا سال يقول هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لأخي الذي هو بصدر الزواج علما بأن والدي هو الذي ينفق عليه ولست أنا العلماء رحمه الله يقولون ينبغي أن تكون الزكاة وقاية للمال. واخوك حقيق بأن تساعده أن تعاون من حر مالك ولكن إذا كان الأخ فقيرا ومن أهل الزكاة ورأيت أنك تعطيه وعطيته لا حرج لأن النفقة عليه ليست بواجبه عليك لا حرج أن تعطيه من زكاة مالك إذا كان فقيرا نعم هذا السلام عن قراءة الفاتحة عند العقد قراءة الفاتحة عند العقد لم يأتي بها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام وكثير من الناس تركوا السنة واشتغلوا بما لا دليل عليه ولو سئل بعضهم عن هذه الخطبة التي تقال في هذا ال المقام حتى بعض مأذوني ما الانكحه بعض مأذوني ما الانكحه ما يعرف هذه الخطبه لا يعرفها ولا يحفظها ولا توجد عنده مكتوبه في ورقه يقراها وقت العقد لا يعرفها ولا يدري ما هي والذي يفعله قراءه الفاتحه وقراءه الفاتحه لا لا تسرع في هذا المقام ولا دليل على مشروعيتها في هذا المقام ولو كان الذي يشرح في هذا المقام لأرشدنا إلى ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام الناصح الأمين لكنه علم يقول مسعود علمنا هذه الخطبة بين يدي الحاجة علمنا لو كانت الفاتحه هي الأولى لماذا لو كانت الفاتحه هي الأولى لعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قراءتها عند العقد فهذا عمل لا أصل له وكثير من الأعمال التي تفعل لا أصل لها عند العقد مثل أن يأتي بعاقد الانكحة يأتي معه بمنديل أبيض يأتي معه منديل في حقيبة أبيض أو يأتي بالمنديل الزوج أو الزوجة والزوجة يكون محضر منديل أبيض ثم يأتي بيد الزوج ويد الزوجة ويتصافحون عند العاقد والعاقد ينظر الى يد الزوجة او يضع يده فوق يد الزوجه يضع يده فوق يدها والعاقد يضع المنديل وربما اذا اقتضى المقام من العاقد يلمس يد الزوجه حتى يدنيها بحيث تكون في موضعها المناسب هل هذا يمسك يدها ولا حرج وينظر الى يدها ويغطي اليدين بالمنديل ويقرأ العقد والعقد الذي الخطبه التي يقراها تجدها اشياء لا دليل عليها ثم إذا اذا انتهى يلبس كل واحد منهم الخاتم وبعضهم يعتقد أن هذا الخاتم هو الذي يحفظ عليهم الحياة الزوجية مستقرة وبعضهم يخاف ينزع الخاتم يقول يمكن تطلق زوجتي لو, لو نزعت الخاتم ولا تفسد عشرتنا ما تثبت العشرة إلا بثبات الخاتم ولهذا يكبر والخاتم يحز يده ويؤلمها ويمرضها ويتعبها ويخاف أن يخلعه لأن خلعه عنده أصبح فيه اعتقاد أنه يؤثر على مسير العشرة الزوجية هذا كله يعيشها الناس في من جاهلية لا دليل عليها جاهلية لا دليل عليها. يعيشون جاهلية لا دليل عليها لا من كتاب الله ولا من سنة نبي عليه الصلاة والسلام وهذا الذي يسميه النبي عليه الصلاة والسلام غربة الدين وسيعود الدين غريبا, يسعود الدين غريبا. بمعنى أن, أن, أن, ان بعض الناس تذكر له السنة ثم يجد انه في واد اخر غير السنة وكثير منهم يقول والله أول مرة نسمع عن هذه السنة ما, ما عرفنا كل الذي عندنا أشياء ما عليها دليل والسنة ما نعرفها بعض الناس تجد يقول ما نعرفها وبعضهم لو قيل له أن هذه الدبلة لا أصل يقول والله أول مرة أسمع أنا كنت في حياتي كلها أظن أن دبلة الخطوبة هذه ركن من أركان الزواج وأنها أساس من اساسياته ولا يمكن أن يتم عقد إلا بدبلة كل واحد من الزوجين يلبسها الآخر وهذا من غربة الدين غربة في الدين في عقود النكاح وغربة في الدين أيضا في زيارة المقابر انظر في زيارة المقابر ما له الجفين من أمور تمارس وأعمال تفعل ليس لها أصل في دين الله وغربة للدين في, في, في أمور الدين كلها تجد يعني عند كثير الناس غربة في في معرفة الدين ومعرفة اصول يكون الدين غريب بينهم يكون الدين غريبا بينهم والواجب على الإنسان أن يجاهد نفسه على تعلم السنة وعلى التزامها ويجب يا أخوان أن يكون الإنسان شجاعا في تطبيق السنة بعض الناس تبين له السنة وتتضح له ويبقى متردد يا ليش لماذا يتردد إذا استبانت لك السنة كن من أهلها يقول مالك بن أنس رحمه الله السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق كن من الناجين خذ بنفسك إذا علمت السنة فالزمها تمسك بها عليك بالحق وإن قل السالكين ولا تغتر بالباطل وإن كثر الهالكين لا تغتر بالباطل ولا يكون أحدكم إمعا يقول إن أحسن الناس احسنت وإن اساء الناس اساءت إذا حرفت السنة يلزمها إذا عرفت الحق اعتصم به اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا مشكلة كثير الناس أن السنة تبين له وتتضح له مثل الشمس ثم يبقى في نفسه مترددا يبقى في نفسه مترددا ومتخوفا ويمكن كذا ويمكن كذا والشيطان يحضر ونسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لاتباع السنة اللهم اجعلنا من اتباع نبيك الكريم اللهم اهدنا إلى اليك صراطا مستقيما اللهم خذ بناصيانا للخير اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم اعننا ولا تعن علينا اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اشرح صدورنا للخير اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم اصلح لنا ديننا الذي وعصمه أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر ذنوب المذربين وتب على التائبين واكتب يا ذا الجلال والإكرام الصحة والعافية والسلامة والغنيمة والفوز للحجاج والمعتمرين اللهم وعدهم إلى ديارهم غانمين سالمين مأجورا لهم ماجورين مغفورة لهم ذنوبهم يا رب العالمين إنك أنت سميع الدعاء وأنت أهل الرجاء وأنت حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين